وَهُوَقَائِمٌ يُصَلِّي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاءٍ مُصَدِّقَةً أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاءٍ مُصَدِّقَةً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدٍ وَحَصُورٍ وَنَبِيٍّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنبار وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يككل مريم وما كنت لديهم إذ يغتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه واسمه المسيح ويسابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين